اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني ولا تتزوجوا المشركات عابدات الأوثان حتى يدخلنا في الإسلام واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب، لكنها مؤمنة بالله خير من امرأة مشركة، وإن أعجبتكم تلك المشركة الحرة، كما قال بعض المفسرين باعتبار أن الامه هي المملوكة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وبعضهم يقول إن الامه هنا بمعنى المرأة. فالناس إماء الله. تبارك وتعالى ولا أمة يعني امرأة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات سواء كن من الإماء أو الحرائر للمشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره خير من مشرك وإن أعجبكم المشرك أولئك يعني المتصفين بالشرك رجالا ونساء يدعون إلى النار يدعون من يخالطهم ويعاشرهم أو يصغي إليهم يدعونه إلى النار وما يؤدي إليها والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى دينه الحق وطاعته وما يؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة الذنوب بإذنه ويبين آياته وأحكامه للناس لكي يتذكروا فيعتبروا يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هذا نهي والنهي يدل على التحريم أنه لا يجوز تزوج المشركة وأرجح أقوال المفسرين والفقهاء أن هذه الآية المشركات للجنس أنها مخصصة بآية المائدة وذلك أن الله أحل نكاح الكتابيات نساء الذين اوتوا الكتاب فهي مخصصة لهذه الآية والعموم فيها مع العلم بأن الكتابيات من جملة المشركات فالكتابيات هن اليهوديات أو النصرانيات والله تبارك وتعالى يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فهم مشركون ولكن قد يطلق الإشراك والمشركون ويراد به عبدة الأوثان خاصة فسواء قيل المراد بذلك عبدت الأوثان خاصة بهذا الإطلاق أنه من العام المراد به الخصوص أو قيل إنه من العام المخصوص يعني المخصوص بغيره وذلك في آية المائدة هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم إلا قول من قال بأن هذه الآية من سورة البقرة ناسخة لما ورد في آية المائدة وهذا بعيد فإن سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة وسورة المائدة آخر ما نزل في الأحكام ولهذا قالوا ليس فيها ناسخ مع أن هذا ليس فيها منسوخ مع أن هذا ليس على إطلاقه وبعضهم على كل حال يقول إن آية المائدة نسخت هذه الآية والواقع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ليس هنا ناسخ ولا منسوخ وإنما هام وخاص والله تعالى أعلم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فالغاية هنا هي الإيمان والحكم المعلق بعله يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجد الإيمان وجد الحل ومتى انتفى الإيمان انتفى الحل وكذلك ايضا انا قال ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم سواء قيل بان الامه هنا المقصود بها المملوكه او قيل بان المقصود بها المراه عموما ف خير من المشركه ولو اعجبتكم فهذا عام في المؤمنات سواء كانت مملوكة أو كانت حرة فهي خير من المشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم في أوصافها بحسبها ونسبها ومالها وجمالها وقدراتها وامكاناتها وحفظها وعقلها وذكائها أو لما لها من الملكات من حسن تدبير أو حسن صوت أو غير ذلك فهذا كله ليس بشيء أمام هذا الوصف المعتبر الذي هو الإيمان فهذا كلام الله تبارك وتعالى ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم بمواصفاتها المتنوعة المختلفة التي يتمايز بها الناس وتجذبهم وهذا كما يقال في باب الزواج إلا أنه يؤخذ أيضا من العموم في قوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أن يقال هذا في غيره أيضا فإذا اراد الإنسان أن يأتي بعامله تعمل عنده في بيته مثلا فكثير من الناس لربما يؤثر المشركة ويقول إنها أكثر اجتهادا وعملا وبدلا وتفانيا بل لربما قالوا أمانة من المسلمة وهذا الكلام غير مقبول وغير صحيح يوجد في المسلمين وفي غيرهم من التقصير لكن أولئك لا ذمة لهم ولا أمانة ولا دين ولا خوف من الله تبارك وتعالى فهي تفعل كل شيء من الفواحش والسحر والقتل والسرقة لأنها لا تخاف لا تخاف الله ثم ومهما يكن، فإن هذه المؤمنة التي آمنت بالله ورسوله مع ما يوجد عندها من التقصير فهي أفضل من ملء الأرض من تلك الحاذقة التي لا تعرف الله تبارك وتعالى فالمعيار والمقياس والميزان عند الله عز وجل هو المنصوص في هذه الآية الكريمة وقل مثل ذلك في من يأتي بممرضات أو فيما يناط به من التكاليف والأعمال قد يؤثر الكافر على المؤمنة بحجه أو بأخرى، فيكفي في ذلك قول الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فهذا هو الواجب. وكذلك أيضا هنا قال الله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال قبله. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لاحظ في نكاح المشركات قال ولا تنكحوا لأن الرجل هو الذي يتزوج وهو الذي يملك أمره وأما المرأة فلما كانت لابد من ولي في نكاحها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل لهذا لم يقل ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا هناك في الرجال قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هنا لا هنا قال ولا تنكحوا تنكحوا أيها الأولياء ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا فالمرأة المسلمة لا يجوز بحاله من الأحوال أن يتزوجها المشرك وكذلك أيضا الكتابي لا يجوز أن يتزوج المرأة المسلمة لأنه ليس بكفء لها والكفاءة في الدين معتبرة والله تبارك وتعالى قد قطع هذا السبيل وهذا النكاح وقال ولا تمسكوا بعصم الكواثر هذا بالنسبة للمشركات التي تحت يده مع أن القاعدة أن الاستدامة أسهل من الابتداء يعني كونه ينكح مشركة ابتداء لا يجوز طيب من كان تحت يديه مشركة أسلم وتحت يديه مشركة يؤمر بمفارقتها إلا أن تكون كتابية فهنا لا يقال إن الاستدامة أسهل من الابتداء فهذا خارج عن هذه القاعدة لوجود النص وكذلك أيضا المهاجرات التي يأتين من المشركين أمر الله بامتحانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وجاء بها بهذه الصيغة من الجهتين انها لا تحله وكذلك هو لا يحل لها فهذا كله سواء كان في أهل الكتاب أو في غيرهم المرأة المسلمة لا يجوز أن يتزوجها غير المسلم ايا كان دينه وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية عموما أن المؤمن خير من المشرك وهذا أمر لا اشكال فيه ولو كان في المشرك من الأوصاف من العقل والفطنه والاختراع والقوة البدنية وغير ذلك ولو كان فيه ما فيه ولو كان هذا المؤمن من أضعف الناس عقلا وتدبيرا ومن أفقرهم ومن من لا يملك مهارات ولا قدرات ولا قوة ولا غير ذلك فالعبرة أولا ب الإيمان وبه يحصل التفاضل كذلك أيضا كما قال الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا شك أن المؤمن طيب وأن المشرك خبيث وكذلك أيضا تفاضل الناس في أحوالهم أيضا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وكذلك يؤخذ من تنكير الامه والعبد ولا أمة مؤمنة خير من مشركه ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فهذا فيه مبالغة في النهي عن تزويج المشركين أو تزوج المشركات وهذه اللام تفيد التوكيد ولا عبد مؤمن ولا امه مؤمنه تشبه لام القسم ثم بين العله في ذلك قال أولئك يدعون إلى النار يدعون إلى النار بأقوالهم وبأفعالهم وبأحوالهم فمخالطتهم من يخالطهم كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله على خطر منهم فهم يوجهون إليه الدعوة مباشرة وكذلك أيضا أفعالهم وأحوالهم وتصرفاتهم كل ذلك يدعو إلى النار وهذا خطر أخروي ويؤدي إلى الشقاء الشقاء الأبدي ويؤخذ من هذه من هذا التعليل في هذه الآية كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله النهي عن مخالطة أهل الإشراك والبدع والمقصود بذلك المعاشرة و. لأن الزواج هو أعظم العشرة فإذا لم يجز التزوج مع ما فيه من المصالح المختلفة فالخلطة من غير ذلك من باب أولى يقول وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم والمقصود أن هذه الآية يؤخذ منها أنه ينبغي أن تعاد الأمور إلى نصابها وأن تكون الموازين موازين شرعية كما قرر الله تبارك وتعالى وكذلك يكون المؤمن دائما على حذر مما يضر آخرته ليست القضية أن يبحث عن مصالح دنيوية ويغفل عن الخطر الذي يرجع على دينه من مخالطة هؤلاء المشركين ومن إيثار هؤلاء من أهل الإشراك على اهل الايمان فهؤلاء يكفي انهم يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه فهذا من بيانه تبارك وتعالى ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون فيعقلون عن الله تبارك وتعالى ما ينفعهم ويرفعهم ويحصل لهم التذكر وترتفع عنهم سحب الغفله ادعو الله تعالى اعلم صلى الله على النبي عليه وصحبه اذا كان لديكم سؤال نعم هذه الآية في الزواج يقول كيف نعمم لأن الله تبارك وتعالى هنا قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركه ولو اعجبتكم فالمطلق هنا ام من قبيل نكره في سياق الاسباب وهي هنا في حكم المطلق والمطلق شموله بدلي يعني هو يشبه العام لكن شمول العام استغراقي والشمول المطلق بدلي يعني سواء قلت هذه الأمة أو هذه الأمة أو هذه الأمة أو هذه الأمة, أو هذه الأمة كل أمة أيا كانت من المؤمنات خير من المشركة سواء كانت يراد منها النكاح أو يراد منها العمل لأن الحكم جاء عام ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وهكذا في قوله ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فهذا يصدق على كل عبد مؤمن، وذلك يصدق على كل أمة مؤمنة على سبيل البدل فلا يستثنى من هذا الشيء بهذا الاعتبار، ف منها العموم، وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يؤثرون العمال غير المسلمين، وبل يطلب أحياناً. أن يكون العمال من غير المسلمين بدعوة أو بأخرى بعضهم يقول أفضل في العمل والأداء وبعضهم يقول هؤلاء من المسلمين يشغلنا في وقت الصلاة ويقطع العمل ويريد أن يذهب إلى العمرة ويريد أن يذهب إلى الحج أنا أريد من يعمل بلا انقطاع ولا توقف هؤلاء نظروا إلى الدنيا ولم يعتبروا هذه المعايير والموازين عند الله تبارك وتعالى نعم نعم يقول الآن الذين لا دين لهم من الملاحدة مثلا هم في حكم المشركين لأن معنى الاشراك في مفهومه الواسع لا يشترط أن يجعل مع الله ندا والله تبارك وتعالى جعل متبع الهوى متخذا له إلها من دون الله فهذا الذي لا يؤمن بدين ولا يعبد أحدا أصلا من الملاحدة يقال له مشرك والكتاب يقال له مشرك ولهذا يلتقي لفظ الكافر مع المشرك فاحيانا يطلق المشرك بإذاء الكافر يعني على سبيل المثال لو أن احدا يؤمن بالله عز وجل وحده ويعبده ولا يشرك به شيئا لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال له كافر أليس كذلك؟ لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يؤمن بالله ويعبده بعض طوائف أهل الكتاب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقولون إنه نبي من الله لكن للعرب خاصة بعض طوائف اهل الكتاب هذا اعتقادهم يصدقون ببعثه ولكن يقولون للعرب خاصة فهؤلاء جميعا كفار سواء الذين نفوا بعثته ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام اصلا أو الذين قالوا هو للعرب خاصة هؤلاء كفار ولو كان الواحد منهم لا يشرك بالله ولو كان لا يشرك بالله هو كافر وهل يقال له مشرك يقال له مشرك بالإطلاق الواسع للإشراك ولذلك يقال لأهل الكتاب عموما الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أي كان اعتقادهم سواء كانوا يشركون مع الله أو لا يشركون يقال لهم كفار ويقال لهم أهل إشراك فأحيانا يطلق الكفار مع أهل الإشراك فيكون لهذا معنى وهذا معنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتابي سماهم كفارا قالوا المشركين يعني من أهل الأوثان فالذين لا يؤمنون بإله أصلا هؤلاء من جملة الكفار ويصح بالإطلاق الواسع للمشركين أن يقال إنهم من أهل الإشراك نعم هذا موضوع آخر في النكاح اشتراط الإحصان إلى آخره هذا جاء في آية المائدة في التزوج من الكتابيات هي اللي خصت هذه الآية واشترط إن يكنا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات يعني المعلنات بالزنا ومتخذات الأخدان هي التي تزني سرا مع واحد صديق لها فهذا لا يجوز التزوج بها يعني الكتابية التي تتزوج يجب أن تكون عفيفة من الزنا لا تزني بواحد ولا تزني مع كل أحد هذا شرط نعم هو يذهب إليه ليصنع له شيئا ولا يأتي به كعامل عنده هنا يقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا لما جاء له بكاتب قيل إنه حادق فكان رده صارما في هذه القضية هنا أنا لا أعرف أن مجوسيا صنع لعمر رضي الله عنه منبرا إنما منبر عمر هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب عليه أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض خلفاء بني أمية إلى أن احترق لما احترق المسجد صنعه انصاري من المسلمين من شجر طرف الغابة أما المجوسي هذا فكان عمر رضي الله عنه طلب منه ظلام للمغيرة بن شعبة طلب منه أن يصنع له رحا فقال لا أصنعن لك رحا يسمع به من بأقطارها يهدده قال توعدني الكلب فصنع له خنجرا ففرى به بطن عمر رضي الله تعالى عنه ويصلي الفجر طعن ست طعنات هذا الذي حصل عمر رضي الله عنه كان له رأي وسياسة في هذا فقد تكلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج أن يبنى على المدينة سور وأن لا يدخل هؤلاء العلوج إلى المدينة والعلوج المقصود بهم الكفار من الأعاجم أن لا يدخلوا المدينة فكان من المعارضين له في هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ونفر فلما طعن رضي الله عنه وجاء إليه العباس وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزف ف. فذكرهم بما كان قال لهم قبل ذلك أن يبنى على المدينة سور ولا يدخلها أحد وكانت له نظر في هذا في قضية اختلاط العاجم بالعرب فساد الألسن ونحو ذلك فذكرهم بهذا فقال العباس إن شئت قتلناهم قال هيهات وقد تكلموا بألسنتكم ودانوا بدينكم يعني ما هو الآن تقول لي نقتلهم هذا قاله العباس بعد ما طعن عمر إن شئت قتلناهم فالمقصود أن هذه مسألة يعني الكلام فيها معروف وهي مجيء هؤلاء هذين يجوز مجيئهم للمدينة أو غير المدينة، لكن الكلام إن هؤلاء كانوا مماليك عند الصحابة لما فتحوا فارس وغير فارس، فكانوا يأتون بهم معهم أصحاب صناعات وحفظ وكذا ما يستأجرونهم ويذهبون يستأجر العامل هذا ويؤثر على المسلم لا لا هذا عبد عنده يباع ويشترى هذا الفرق ما كانوا يجيبون أجره نعم تفضل يقول هل يحصل هذا التفاضل في غير الكفار بالنسبة للمؤمنين في تفاوتهم في الطاعة والمعصية ولزوم السنة أو الوقوع في شيء من المخالفة والبدعة لا شك أن الأتقى ومن كان ملازما للسنة ظاهرا وباطنا أنه أكرم على الله عز وجل وفيما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة أنه أولى ففي باب النكاح كذلك لا يتزوج فاسقة ولا يتزوج مبتدعة ولو كان ذلك يصح معه النكاح إن لم يفضي ذلك بصاحبه إلى الإشراك يعني صاحب البدعة مثلا لكن فيما يتعلق بالإجارة والعمل ونحو ذلك في الاستعمال كلام الذي يذكره الفقهاء وأهل العلم وكلام السلف في هذا أنه ينظر إلى العمل المعين فإن وجد من هو أتقى لله وأنهض بهذا العمل فهذا هو المطلوب الكمال الديني والدنيوي يعني الحفق بهذا الجانب سواء كان ذلك ولاية من الولايات أو صنع من الصناع أو نحو ذلك فإن لم يوجد إلا فاسق حاذق بهذا العمل أو تقي لكن لا يحسنه فماذا نقدم؟ نقدم الفاسق لأن المقصود هو عمله هنا وليس تقوى وهذا ينظر فيه بكل عمل بحسبه يعني الآن على سبيل المثال لو أن أحدا أراد أن يرشح أحدا في هذه الانتخابات التي يرشح بعض الناس نفسه لها ويطلب من الآخرين أن يرشحوه، هل ينظر إلى التقي الصالح ولو كان لا يحسن في هذا ولا تدبير له في هذه الأمور ولا معرفة له بها وآخر قد يكون أقل تدينا لكن صاحب تخصص بينفع الناس وينفع البلد ويعرف هذه الأمور ويحسنها من الذي يختار؟ يختار الثاني لا يختار الأول قضية ليست مجرد تقوى هذا ليس هذا هو المؤهل الوحيد لهذه الأعمال والولايات ونحوها لكن إذا وجد التقي الذي يحسن هذا فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب لكن إذا ما وجد وتكلموا على هذا في الولايات العامة وتكلموا على الولايات على الحروب وقيادة الجيوش من يعين لها وكذا كما قال شيخ الإسلام وغيره أن يعين الحاذق بالحرب ولو كان فاسقا فقوته للمسلمين وفسقه على نفسه ولا يؤتى بإنسان لا دراية له في الحرب أو ضعيف ويوضع على الجيش ثم بعد ذلك يكون ضعفه على المسلمين وتقواه له والله أعلى السلام عليكم